وما الْمَلَكَيْنِ وَمَا أُنْزِلَ عَنِ الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِن أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا حَتَّى يَقُولَا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 وَلَقَد عَلِمُا مَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لصالح قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية. زوروا موقعنا على دابل دابل دابل دوت وخير الدعاء وخير